ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين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 وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل ذوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين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 يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأس بها الله إن الله لطيف خبير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 وَقُصِيدِ فِي مَشْيِكَ وَوُضُبٍ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ إِنْكَرَ الْأَصْلاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوه إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ